سجّل يا زمان سجّل يا زمان، اجروحنا، سجّل على قمة صبرنا pixel والوادي العواذل أبد ما ننزل سجّل يا زمان اجروحنا، سجّل على قمة صبرنا بنزل والوادي العواذل أبد ما ننزل ربتنا المدامع مو ترف قصور والقاع سقتها دموع ما تنحل ربتنا المدامع مو ما تمحل بينا من الوفا حد ما يموت الظيم وبينا من الصبر حد الزمن يعدل رضعنا من النوائب من سديع عاشور او بصبرنا من الصغر نغزل رضعنا من النوائب من سديع عاشور او ضلينا من الصغر نغزل عندنا تفرح لو على, على الدخان وبطارد ضباب اهل الطرف تسعل عندنا صدور على الدخان وبطارد ضباب اهل الطرف تسعل ترى البيدغش قلبه وياك ما يصفى لو عشر الاصابع هايله تشعل ترى البيدغش قلبه ما يصفى لو عشر الاصابع هايله تشعل تسامح زلتك او يرجع يزل وانت بخوتك بكل صوتك ترتل بعد اخضر السمبل وانت تحصد به ما عندك صبر خليلحق السمبل ايه بعد اخضر السمبل وانت تحصد به ما عندك صبر خليلحق السمبل مومتنا انذبحنا او كلكم الشوفون او على كرسي الحكم قاضينات والسلم بعد اخذر السمبل وانت تحصد به ايه ما عندك صبور خليلحق السمبل امومتنا انذبحنا او كلكم الشوفون او على كرسي الحكم قاضينا توسل بسكم يا جماعة اتفرهد البستان ولا قطرة تعرق من القصص تنسي ايه بسكم يا جماعة اتفرهد البستان ولا قطرة عرق من القصص تنزل يا حادي الضعن واتشد حرام البيت وحشيه للصدق خل صدقك يزعل ايه يا حادي الضعن واتشد حرام البيت وحشيه للصدق خل صدقك يزعل قل له بليلتك تذبح عيال البيت وبصبحك تجي جناز ومهدل قل له تذبح عيالي للبيت وبصبحك تجي جناز ومهدل اذا قصرت توبك للطهارة تريد اش عجب دمنع لثوبك نصر اذا قصرت توبك للطهارة تريد اش عجب دمنع نصر بيترفيل عفت اليهود الخذا و قدس الدين ايش عجب عفت اليهود الخذا و قدس الدين والشيعة علي تفجيركم يقتل ايش عجب عفت اليهود الخذا و الدين والشيعة علي تفجيركم يقتل يا كومة اراذل والله ما تقدرون من حبنا علي تردوننا نبطيل يا كومة اراذل والله العلي تردونا نبطل اذا صحنا علي يسمع صدان الكون او قسم لعروشكم يهل الردن زلزل اذا صحنا علي يا شومة اراثل والله ما تقدرون من حبنا العلي تردونا نبطل اذا صحنا علي يسمع صدان الكون او قسم العروشكم يهل الردة انزلزل ترى ثاراً بذنه وثايرات اهواي مو مثلك رعيع من الصدى يجفل ترى ثاراً بذنك او ثايرات اهواي مو مثلك رعيع من الصدى يجفل ما نترك علي لو كلكم الصفون او لو ارضوا سمى نار الحقد تشعل علي دين وشرف للشيعة رغم الموت وبحب ارتفعنا وعبد ما ننزل ترى ثارا بذنه أو ثائرات هواي مو مثلك رعيع من الصدى يجفل ما نترك علي لو كلكم الصفون ولو أرضوا سمة نار الحقد تشعل علي دين أو للشيعة رغم الموت وبحب ارتفعنا أو ما ننزل إش ما تكس الباشط بينا شيعة أو والينا